قال انما انا رسول ربك لان املك لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم ات بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه وَلِنَا جعَلَهُ آيَةَ لَّاسِ وَرَرحْمَةَا وَكانَ أَنْ رَمَّ قضِيَّا فَحَمَلَتُ فَتَبَذَتْ بهِه مَكَانَُ قَصِيياَا فَأَجَ أَه الْمَخَاضُ إ جِّ خللََتِ قالَات.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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 وَإِ الله رَبّ وَرَبّكُمْ فَعْعُلُ هذا صِةُ مستُْتَقِيم فَختَْلََفَ الأحْزَابُ مِن بَيْنِهِم فَإرُ للَِّذينَ كَفَرُوا مِ مشهَد يَو مِن عظم أسع بم وَأَبَصِْ يَوْمَا يَأْتُونَناَا لكن الظالمونَ النيومم لكن الظالِمونَ النّعمَ فيِي ضَلَالِ مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نَحْنُ لرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 وَكَان يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِال الصَّلااتِ وَزَّكاتِ وَكَان عندَ رَبِّهِ مَررضّ وَالْكُر فِي الكتاب إدر إِهُ كانَانَ صدّيق النَّبَّا وَرفَعْنهُ مَكَان العاف أُلائكََّذلَ أَن مَض اللهَّهُ عَلَيْهم مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَمِنَ الْمُهْتَدِينَ وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وبكيا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 وَيقول الإِسَالُ أَذا مَا مِتلَسَوفَ أُخْرَرج حَّ أَلا يَثِرُ الإسَال وََّ خَلَقُناَاهُِ قَل وَلَ يكنُشيَيئ فَورَبِّكَ لا نَحْشرًا إنهُم وَالشَّياقينَ ثمُمَّ لا نُحبِرَد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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتوين ما لنا ولدا اطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ظِدًّا